الذي يصلن نار الكبران، ثم لا يموت فيها ولا يحيى. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى.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 آمين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحدا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 واصرف عنا برحمتك شر وما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يدل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت تباركت ربنا وتعاليت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 إلهنا مولانا خالقنا رازقنا اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلام اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا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 اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وجهرنا اللهم كما جمعتنا في حرمك المبارك وفي هذه الليلة المباركة اللهم فاجمعنا في الجنة من غير حساب ولا رقاب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 اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا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 اللهم من كان منهما ميتا فأنزل على قبره شآبي بالرحمات وافسح له في قبره مد بصره واجمعنا به في دار كرامتك من غير حساب ولا عذاب ومن كان منهما حيا فأطل في عمره وأحسن في عمله واختم لنا وله بخاتمة الإحسان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرض المسلمين اللهم من أرادنا وبلادنا وأمننا ورجال أمننا بسوء فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه اللهم انصر جنودنا على الحدود اللهم تقبل شهداءهم اللهم اشف مرضاهم اللهم تقبل منهم كل عمل صالح يا رب العالمين اللهم ردهم إلى أهليهم ردا جميلا عاجلا غير آجل برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين في كل مكان اللهم فرج هم إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي أراكان وفي اليمن وفي العراق وفي بلاد الشام اللهم كلهم معينا ونصيرا اللهم كلهم معينا ونصيرا اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام